أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعنا حوله كاملين لمن أراد أن يتم رضاه وعلى المولود ذِلهُ الرزقُ نُنكِسُ وَجْهَهُ النذيلُ مَعَهُ لَمْ تَكُنْ لَفُونًا لا تضار والدة بولدها ولا مولد له بولده وعلى الوارث مثل وَإِنْ أَرَدْنَا فِصَالًا لَّنَنفُضَنَّ عن عَنْهُمُ الرُّومَ وَالتَّشَا مُرِ فَلاَ يُنَاحُ لَهُمَا وَإِنْ أَرَدْنَا تُمْ أَنْتَ تَسْتَرْضِعُ أَمْ لَا رَكُم فَلَا يُنَاحُ لَكُمْ لَا وَتَكُنْ لَهُ وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يِمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَتَكُنْ اللَّهُ الْعَظِيمُ